فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُوا حَتَّى إِذَا جَعْلَهُ نَارًا قَالَ آتوني أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطَرًا